فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو شبورا ويطلى سعيرا إِنَّهُ كان في أَهْلِهِ مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسقه والقمر إذا اتسقه لتركبن طبقا عن طبقه فما لهم لا يؤمنون وإذا قري عليهم القرآن لا يسجدون